أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبنا نوحينا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 ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عناياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن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 في طغيانهم يعمهون واذا مس انسان ضر دعانا لجنبه او قاعد او قمنا فلم كشفنا عنه ضره مر كالم يدعونا الى ضر مسه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 ثم جعلناكم خلائف في الْأَرْضِ من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقون أنات بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أنبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إن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 شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في لرم سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا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 إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضر أمستهم إذا لهم مكر في آن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 تاريح عاصف وجا أهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوة الله مخلصين له الدين لئن جيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس ولنعام حتى فاذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بلمس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 فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وبينكم إِنْ كُنَّا عن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبَلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الحق وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَلَأَرْضِ أَمَّنْ أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَلَبَصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون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 قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أَمَّن من لا يهدي إلا يُهْدَى يهدى فما لكم كيف تحكمون Waarmee je te bier oepsel hoormoe? In de wannen, in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 Wamin hummei, ju min ubihi, ju min اعْمَلُوا وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ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 إلا ساعة من النهير يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم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 فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قل رأيتم إنتاكم عذابه بياتن أو نهار ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع بِهْ آلَانَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجَزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنْبِئُونَ هناك انك احق هو قلي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به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 بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قلا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 Sterker nog, dan zal ik u niet vergeten in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 أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر نجري إلا على الله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 تكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اوتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوم ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين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 فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فِتْنَةً للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إِلَى موسى وَأَخِيهِ أن تبوأا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك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 أتهم كل آية حتى يروا العذاب لليم فلولا كانت قريتنا منت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما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 فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قلوا انظروا ماذا في السماوات ولروا وما تغن الله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 أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأنا قم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين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 وهو خير الحاكمين ألف لام رام كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير